الحمد لله تعالى نحمده ونستغيبه به ونستغيبه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدل لو تعالى فلا من ضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا طبوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأمنوا مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد، أن يلقوا بحباب أسأل الله سبحانه وبرك تعالى أن يفزقنا وإياكم علم النافع نعلم صالح حمود قبله ونجعلنا وإياكم مما سمعون القول فاتبعون أحسن فهذا هو اليوم الأول لنا معكم في دروس السير النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتمو التسليم للعام الرابع على التواري في معهد شيخ الإسلام بن تيمية نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي القائمين عليه وأن يجزى شيخنا أبو سحق الطيني خير الجزاء على هذا المعهد العلمي المبارك الذي نفع الله تبارك وتعالى به عموم المسلمين في كل مكان والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي ثماره بإذن الله تبارك وتعالى وأن نرى منه أئمة يهدون إلى الهدى بأمره تبارك وتعالى في البداية دراسة السيرة النبوية هذا العام تكاد تكون مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب تغيير ضعب الشئ في المناهج، لكن على كل إن شاء الله تبارك تعالى الأن سيكون بإذن الله كما تعود طلبتكم معهد على دراسة التأصيلية النبوية بإذن الله تبارك تعالى وحتى يعني نتمكن من معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأقولوا مستعينا بالله دراسة السيرة النبوية من الأمور المهمة في حياتي. الله أنا عرفت مؤخراً من العام الماضي كنا العام الماضي كنا ندرس كتاب مور اليقين، وكان لنا تعديلات عليه وبعض الملاحظات وكان نشغال يعني كنا ندرسه في العام الماضي. لكن هذا العام إدارة المعهد بلغوني بأن السيرة النبوية الجزء الخاص السيرة النبوية من كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر أي محمودة، آه، فأظن بأن يعني سواء كان هذا أو ذاك إن شاء الله رب العالمين سنتناول الكتاب بأمر يعني أو بطريقة إن شاء الله تتناسب مع الكل، نعم أبو مه، بطريقة تتناسب مع الكل، وبطريقة تتناسب مع حجم السيرة النبوية على صاحبها عبد الله الصراطي تنم التسليم، نعم. أنا مش أنا ما عنديش خبر بالأدريات أنا معلوم أنا لأن أعرفه لأن أنا عندي يوم الأحد معكم ويوم الجمعة مع طلب الصف الثاني في مع في مع عبد رحمة، فالمسائل الأدريات تناقشوا فيها مع أحد من إخوينا خصوصاً الدكتور أحمد زيدان. فنقول مستعين بالله دراسة السيرة النظرية من الأمور التي ينبغي أن يتفطر لها عموم المسلمين في كل مكان وأن يهتم بها الكل الآن لا سيما في هذه الفترة العصيبة التي تمر فيها الأمة بأصعب المحل وهي محل الضرب الرموز وتضييع رؤوس المسلمين وغياب القدوات العملية العلمية الواضحة لدى عموم المسلمين نحتاج إلى مدارسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم بيان المنهج العملي للإسلام فالسيرة النبوية ما هي إلا ترجمة عملية للإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لذلك لما سئلكم من المؤمنين عائشة رضي الله عنه أرضها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فرضي الله عنها نقلت هذه السورة واختصرتها في جملة واحدة كان خلقه القرآن أو قيل بأنها قال كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم والمقصود بذلك أنه كان منتثرا لأمر ربه تبارك وتعالى محققا للعبودية على أتم الأوجه كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه فلما قيل له بذلك لما ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا فقام صلى الله عليه وسلم بواجب العبودية لربه تبارك تعالى خير قيامه فكان هو الأسوة والقدوة كما قال الله تبارك تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بل إن الله تبارك تعالى رتب الهداية والطلال على اتباعه صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وقال الله جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مصدر الهدى والنور فالأمة في هذه الفترة التي غابت فيها القدوات والتي غابت فيها الزعامات والروس التي تظهر وتظهر معاني الإسلام معنى الحقيقي المعنى الحقيقي للإسلام هو في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان سلفنا الصالح ودي الله عنهم وأرضاهم أجمعين يأمرون أبناءهم وأحفادهم كما سنذكر إن شاء الله تبارك تعالى ويحضونهم على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فدراسة السيرة النبوية ليست مجرد عرض وسرد لتاريخ وأحداث، ونأتمنى أن نتناول السيرة بهذا المنظور. ألا نتناول السيرة على مجرد على أنها مجرد أحداث تاريخية متسلسلة؟ ها؟ ونقرأها أو نعرفها للمعرف. لا. نحن نريد أن نعيش السيرة النبوية واقعا عملي أنا أحب دائما في تدريس السيرة النبوية وهذا يعني. ما كنت أتعامل به مع إخواني الطلاب في العم السابقة نحن نريد أن نعيش السيرة العملية نحن نريد أن نعيش السيرة النبوية نعيش عملية نريد أن نطبق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد أن يحدث عندنا تصور كامل لما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأن نتشبه به صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة وألا لا ننحاز عنه طرفة عين ولا قيد المن سنحافظ على اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فطبيعة الدراسة تكون دراسة أكاديمية إلى حد ما حتى تسهم أو حتى يسهم مدارسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فستكون الدراسة على قسمين طبعا معلوم بأن, الدراسة ب... معلوم بأن السيرة النبوية تنقسم إلى قسمين القسم المكي والقسم المدني القسم المكي وهي الفترة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منذ بعثته او منذ ولادته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته صلى الله عليه وسلم ثم عودته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مكة فاتحة هذا يسمى القسم التاخل القسم المدني ثم هناك القسم المدني وهي الهجره صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة واقامه الدولة المسلمة على اسس ودعائم ارادها الله تبارك وتعالى وكانت بفضل الله ولا تزال ولن تزال الى قيام الساعة. كما اخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الغرب كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدل انهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا بشيء وقال الله جل وعلا الذين إن مكنهم في الأرض أقوموا الصلاة والزكاة وعمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور المقصد بأن دراسة السيرة النبوية بقسميها تحتاج منا إلى نوع من التدبر ونوع من التأمل ونوع من التربوية, التربوية العلمية في مدرسة السيرة النبوية الجانب التربوي والجانب العملي لابد أن يقوى في صورة نبوة. النبوي. فالصورة النبوية يحتاج إليها المعلم في تعليمه للناس. لأن المصطفى كان خير معلم. والمربي في تربيته للناس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان خير مربي، والسياسي في سياسته ومعاملاته مع الناس، حتى مع أعدائه من اليهود والنصارى وغيره يحتاج إليها لأنه صلى الله عليه وسلم أصلح من تعامل مع هؤلاء وأفضل من عرف طبيعة هؤلاء وتعامل معهم على طبيعتهم التي علمه الله تبارك وتعالى يحتاج إليها حتى النساء في البيوت، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج من مشكاته ايات خرج من مشكاته احاديث كلها عبارات وعبر تعلم امراه فنون التعامل مع زوجها ونقرا سنه الله صلى الله عليه وسلم ونقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم كيف كان زوجا وكيف كان قائدا حربيا عسكريا ناجحا وكيف كان اماما وكيف كان معلما وكيف كان مربيا وكيف وكيف, وكيف, وكيف, وكيف وان شئت فقل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دنيا لاسره كان عالم كاملا صلى الله عليه وعلى آله الله عليه وسلم جمع الله تبارك تعالى له فضائل الاولين والاخرين فقال الله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فنحن نريد ان نتعلم ان نفهم سيرة رسول الله سلام دعونا من الجمود دعونا من الجمود من ان نقع سيرة على ان السيرة النبوية مجرم لا احداث نقرأها انا لا اريد هذا الامر ولا انا مش فاهم اتقرب معهم ازاي دول عشان يا لك هذه المناهج الفاسده ولتطلع على خبث هؤلاء وكل ده فعل اعذاب الله تبارك وتعالى يعني بلغني من ايام ان في بعض المذيعين انا مش هقول اسمه بس لكن انتوا بعض المذيعين الذين يهاجمون الاسلام الان في بعض البرامج المعروفة برنامج خميس ها ان اصله اسمه ملاك اسمه جوزيف عبد الملاك مش عارف ايه طالع على القناة باسم اسلام بحير يا الله دي نمتلك اسم انا لا استبعد ان يكون هذا حقيقي انا, أنا العربي زغلول لا استبعد ان يكون هذا حقيقي ليه ؟ لان التاريخ سبق من قرأنا بان عبد الله بن سابع اليهود عبد الله بن سابع اليهود كان يهودي الأصل ولازال يهودي. يهودي حتى يهاجم الاسلام والمسلمين اعلن اسلامه ودخل واضغط اسلامه ودخول في الاسلام المسلمين ثم بدأ في خطته في إفساد عقيد المسلمين وإفساد أحوال الأمة المسلمة حتى ألت الناس على عثمان بن عفان فكانت النتيجة مختلفة عثمان بن عفان وإزداد الأمر عنده فدعا الناس إلى أولوهية علي بن عبي طالب رضي الله عنه وارضاه فألته وجمع من حتى أن علي بن أبي طالب قتل هؤلاء وقبض عليه لكن لما قيل له إنه رأه جمع ورأه ناس خل سبيل ونفا إلى الملائم وآليته قتله رضي الله عنه وارضاه فذهب إلى هناك ونشر الخبث والخبائث التي وضعها بين صحوب الدولة المسلمة فكان نتيجتها قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وتفرق الأمة تفرقا شديدا وتعرض الأمة لأزمة لسبب رجل خبيث واحد بس اسمه إيه؟ اسم عبدالله بن سلم. أنا لا أستبعد إن يكون ده عبدالله بن سلم الثاني. ها؟ اللي يطلع يقول لك أحدها كذا خاصة. خلاص ضمّرنا لهم كل النصوص. نكذا كسرنا لهم وجاي يقول لك أنا جاي أهتك أهتك ستر تراث الإسلام. آسف أنا جاي أهتك عرض التراث الإسلامي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب. عياذ بالله أيها الداعر أيها الداعر الماجد. تهتك ستر مين تهتك عرض مين أنت مين أصلاً؟ أنت مين أصلاً؟ أنت جاي من إيل؟ إلى أي جحر تذهب؟ والله يخالجون على أمره فإحنا عايزين رجالة عايزين طلبة علم عايزين إخوة طلبة علم وطالبات علم عندهم فقه عندهم فهم عايزين نطلع جيل يعرف إزاي يرد على هؤلاء يعرف إزاي تصدى لأمثال هؤلاء ميزة السيارة النبوية أنها معلومة المسجلة لم يخفى منها شيء طبعا الكلام ده بقوله ليه؟ عشان اللي بيشكيكه في السنة النبوية واللي بيشكيكه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم ما يميز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة أعظم إنسان أنها معلومة ومسجلة ولم يخفى من شيء انظروا إلى أول إنجيل كتب كتب بعد رفع عيسى للسماء بثلاثمائة عام أول إنجيل كتب كان بعد عيسى نتربع بكم سنة؟ بثلاثمائة سنة إنما احنا الصحابة عندنا من أول أحوال نقلوا لنا الوحي مش هزول سنية سنية بالننو سنية كمان أقل من الننو سنية جبنا كل حاجة كم ربع سجل نقلت لنا افعاله وأقواله وأحواله, وأحواله الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا يبين قيمة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيرة أعظم إنسان في الكون أعظم شخص مشى على وجه هذه الارض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من أهم مميز هذه الرسالة هذه السيرة أن رسالته وسيره صلى الله عليه وسلم سيرة عام لأن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة إيه؟ رسالة عم قال, قال الله تبارك وتعالى أولياء الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقلت ما إلا رحمة للعالمين وقلت غير ما إلا كافة للناس بشيرا ونزيرا فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة فهذه وهذه سيرة المضارك سيرات الله صلى الله عليه وسلم من أهم ومجازع العالمية العالمية عالمية. ليه مزاي اه جفارة و... نيوتن ومش عارف مين ومين اللي شبابنا مفتلين بيه تليه مجموعة شبابنا معلها صورة جفارة على صدره وحطتها بجة على عربيته وحطتها على باب شائته ايه ده يا بدون ده كرمز الحرية ده رمز الاستعباد ده رمز للكفر رمز للكفر محنا عندنا رمز رمز كلهم ضغطاء ولدونه الأعناق تشريب له الأعناق تشريب له الرقاب هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي شهد الله له بذلك فقال لقد كان لكم في رسول الله أس لمن كان أولد الله اليوم الآخر ولاكر الله كثير لا كل بقى جفارة ولا غير جبار إحنا عندنا مين محمد صلى الله وسلم هو قائد الأعاب قائد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه سيرة أيضا لها مصادر من أول المصادر التي نأخذ منها سيرة نبوية القرآن الكريم أول مصدر القرآن الكريم ثاني مصدر كتب الحديث كتب الحديث البخاري ومسلم التلمذي والناسائي وغيرها من كتب الحديث التي جمعت لنا اقواله و افعله صلى الله عليه وسلم ايضا من مصادر السيرا النبوية كتب الدلائل كتب الدلائل للنبوه زي النبوه للبيهقي ايضا المصدر الرابع كتب الشمائل الشمائل النبوية التي جاءت كتب الشمائل كالكتاب الشمائل للترمذي وغيره وأشهر كتب السيرة التي قُلِّفَت كتاب السيرة النبوية لابن إسحاق والسيرة النبوية لابن جام هذه الكتب قُلِّفَت في الصدر الأول وفي يعني من أقدم ما قُلِّف في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا حاجة البشرية إلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاجة ناس حاجة مس الناس الآن يحتاجون إلى سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنعرف ما كان عليه بأبيه وأمه ولنعرف ما نحن عليه ولنعرف ما سيكون بإذن الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن كله أخبر الله تبارك تعالى بها ويمن الغيب النسيب الذي علمه الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نحن نتعرف عليه حتى إذا ظهر شيء من ذلك فإننا نراه بأمي عيوننا وأقول لكم ختاما في هذا المجلس. انظروا إلى أثاره صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه تبارك وتعالى من أمارات وأشرات تقع وهي دلائل من دلائل بوته صلى الله عليه وسلم من الذي أدرى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بأن الحقل حفاة العراه لعاء الشاء سيضعون في البنيان حتى يكون في دبي أعلى برج في العالم ثم تقوم أبو ظبي بعمل برج أعلى منه ثم تقوم السعودية بعمل برج أعلى منه من هم هؤلاء؟ آه الخفاه العراه رعاء الشاء هؤلاء كانوا يتضرر هؤلاء يتظلون في الدنيا من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون سيكونون النساء كاسيات عريات رؤسونا كأسنمة البقر المائلة؟ آه إن الله تبارك تعالى وصلق صلى الله عليه وسلم من الذي أخبر بأنه سآخر بأنه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله لا أن تكون ثم تكون فيكم الخلاف ثم تكون ملكاً جبرياً ثم ملكاً عادلاً آه من الذي أخبر إنه الله تبارك تعالى أخبر محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نعيش ونرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فنؤمن لما نقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم ونعرف أخباره ونتعرف على ما جاء به صلى الله عليه وسلم ماذا يزيد إيمانا ويقينا بصدق أقواته صلى الله عليه وعلى وآله وسلم بقيت لنا بعض النقاط سنة نقول وإن شاء الله سنتعلم في الدرس القادم وأنا اعتذر طبعا عن الأسبوع الجاي والذي يلي طبعا أنا جاي أول درس وأعتذر عن الدرس الاحد القادم ولا يليه لاني ان شاء الله مسافر للعمرة صلى الله وتعالى ان يكتب لنا ولكم اجر وسنعوض هذين الدرسين باذن الله تعالى في وقت اخر باذن الله ولعن الله تعالى ان يكتب لنا ولكم البركه في سميع في مسامعنا وفيما علمنا اسال الله تعالى انفعنا واياكم بما سمعنا وقلنا هو الذي ذلك القادر عليه الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واتذكركم خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته